بسم الله الرحمن الرحيم طاسيد تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Inna ladyna leju minu na bilar, chiratizajienna lehumu, ama lehum fahum jamahun, ulaa ikaladina lehum su. العذاب وهم في لآخرتهم لخسرون وإنك لا تلقى من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر نواتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما لآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا وَعَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا اعمل صالحا, وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فأوليات يني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيد إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ من كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا تَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَكُمْ بَلْ لَنُتَبِّ بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع عليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها وهم وهم صاغرون قال يا أيها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا نَوْضُرَتَه تَدِينِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد رسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله لصادقون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 ولوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا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 Amen. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Amen. لَكُم مِنَ Amen. Amen. Amen. بِهِ حَدَائِقَ Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. انكم تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون امَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَٰهُم مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أمَّ يَهْدِي فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ نُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ a mn الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض A ila huma Allah Qul hátu burhahnكم كنتم صادقين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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَيْنَّا لقد هذا نحن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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ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 انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العميان لاناتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة Współpracujący z تكلمهم w الناس كانوا gdybyśmy لا w ويوم نحشر من كل حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم تعملون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 وَيَوْمَ fachu فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خبير بِمَا تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء W'umirtu anakuna min al-muslimina, wa' anatluan kurwa. Femani tadefa inna nafsi.